লি শো নিজি বিসিল্লি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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا ذكريا إن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 وَلَكَذٰلِكَ قال, قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَلَا تَلْيَنَ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن تسْبِحُوا بُكْرَتَكُمْ وَعَشِيَّكُمْ